أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فامساكوا بمعروف وتسريحوا بإحسان ولا يحل لكم ما تأخذون مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخشى أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أن لا يوقيما حدود الله فلا جناح عليهما في افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يوقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغنا جله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 وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ جَنَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَيَّا تِحْنَى أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلكم ذلكم أذك... ذَلِكَ يُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِالل الله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن ولادهن حولين كاملين لمن أراد أي يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا لا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاورا فلا جناح عليهما فيما, فيما افتدت به فلا جناح عليهما إذا سلمتم ما فلا جناح عليهم وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم يذرون أزواجهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فامسكهن فإذا بلغنا أجلهن فامسكهن بمعروف فإذا بلغنا أجلهن فلا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جنا حاليكم في ما عرضتم به من خطبة نسائية وأكنتم في أنفسكم علما الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تؤعيدونهن سرا. ولا تواعظوهن سرا إلا أن تكونوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح لكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع, على الموسع قدره على المقتر قدره متاع بالمعروف حقا على المحسنين وَيَنطَلِقُ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانْسُوهُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ وَيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ قِنَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَعْفُوا وَقَرِيبٌ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا وركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم واذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا حالكم عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف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 في له أضعاف كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إن قالوا لنبي اللهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيت من كتم عليكم القتال ولا تقاتلون قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وأن قد أخرجنا من ديارنا وبناءنا فلما كتم عليهم القتال تولوا إله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 وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم متابط فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وأآل هارون مما ترك موسى وأآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فَلَمَّا فَصَلَ الطَّالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيٌّ كُمْ مِنْ أَهْرٍ فَمَا شَرَبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَتْفَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنِّغْتَرَ فَأُرْفَهُ إلَّا مَنِّغْتَرَ فَأُرْفَهَ تَمْيَادِهِ فَاشْرِمُ مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا نَطَاقَتَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أنهم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وثبت فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت واتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بب لاه و دفع الله الناس بعضهم ببعض لاه ولولا دفع الله الناس ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليكم الحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات ويدناه بروح وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ شاء اللهم قوتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا ولو شاء ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحمقكم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 ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه يناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذكى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفا عليه تراب فاصابه وابن فتركه صند لا يقادرون على شيء مما كسبه الله لا يهذن قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون مالهم ابتغاء مرضات الله وتفميثا من أنفسهم كمثل جنة بربوت اصابها وابن فأتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطلوا والله بما تعملون خبير والله بما تعملون بصير أيوا أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهر له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها إعصار فيه نار فاحتراقت كذلك يبين الله لكم الآيات علّكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه وعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقتنا نذرت من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من وَمَا وما وَمَا ف مِنْ خَيْرٍ ت وَمَا من خيرين فئنفسكم وما تم فقون إلا بتغ أوجه الله وما توم فقوم من خير وفيليكم أننت لا تظمون لللفقراء الذي نحس في س الله لا يستطون ضرب في الأرض يحسهم الجهل العغنية أمن التعف تعرفهم بسيماهم لا ييسألون الناس الحافة وما تو فقوم فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ب... الذين يوفقون ينف... أموالهم بالليل والنهار السراء على نية، فله مجد رحمه ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الذبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا صلاة واته الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأذروا ما بقي من الربى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذروا بحرب من الله ورسوله وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليوم للذي عليه الحق واليتقى الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهنا نو ضعفا ولا يستطيع يوم الله فاليوم للوليهم العادل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة مما ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما, فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى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 أعلمكم الله والله بكل شيء عَلِيمٌ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أَمِنَ بعضكم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الذي ائت من آمانته وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا فإن كان الذي عليه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 تدأ بآل فرون والذين من قبلهم كذوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الإنقاب قل للذين كفرون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آيات في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنفرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعم والحرف ذلك متاء الحياة الدنيا والله عينده حسن المآب قل أو نبوكم قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت لنهار فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالأسحار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 فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ قَالَ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا أَسْلَمْتُمْ فإن أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ <تصفيق> إن الذين اكفرن بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وينقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ولا إنك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر ألم ترى إلى الذين نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ليحكم بينهم ثم يتولا فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا ليس ع... قال... ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ذلك بأنهم قالوا لا يسمع هذا ذلك بأنهم قالوا ليس يسمع أواخر يعني... ذلك لأنهم این هم ليس لیسا علینا في الوناع فی الامین سبیروه اقومن الله کذنه ویعلمن بلا من اوفا الله ذلك بأنهم, ذلك بأنهم قالوا لن تمسّ النار معدودات. ذلك بأنهم قالوا لن تمسّ النار إلا أيام معدودات واره ذلك بأنهم قالوا لن النار. ذلك قالوا ليس علينا في الجنة. ذلك بأن منهم قسّين ورهم. له اي تو بازم باز <خلابشتر> تو د پاواني هغه تو ا تو او... <خلا> <خلا> <عوذ> بالله ان الشیطان الرجیم ذلك بانهم قالو ذلك بأنهم قالوا لا تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جبعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون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 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أمين دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس علي, فليس على الله من شيء. ذلك بأن لا يتخذ, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أمين دون المؤمنين، ومن يفعل ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أنت تتقم منهم تقا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة وما عملت من سوء تودون وأن بينها وبينه أمد بعيد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بنعيباد وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولف إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالم ذرية بعضها من بعض والله سمينا لهم إذ قالت امرأة عمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السمي على العلم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجل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 قال ربي ان يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب ان يكون لي غلام امرأ قال يكون لي غلام امرأ قال, يكون لي غلام قال يكون لي غلام وقد الكبر قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية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 يا مريم قنتي لربك والسدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقونا قلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم منه اسمه المسيح عيسى بن مريم منه اسمه المسيح عيسى بن مريم رسولاً زين وذن كزار واجي. متيز راجع ذلك من أمباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون.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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واتفع إن الله رب وربكم فاعبدوا هذا صراط المسلق فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزل توَتَّبَ عَنَّا الرسول فَأَكْتُمْنَا مَعَ الشَّهِيدِنِ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِنِينَ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 الحكيم إن مثلا عيسى عيد الله كمثلي آدم خلقه من تراب ثم قال له كون فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعال وندعو أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبته الفنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا له القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لا العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب عالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم اللهم اعبدنا إلا الله ولا نشرك ولا نشرك به ولا نشرك به, به شيء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 أنزل على الذين آمنوا وجه النهر واقفروا آخره واقفروا لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبعينكم قل إن الهداه هدى الله أن يؤتى أحد مثما وَتِيَدُ مَن يُحَاجُوْكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِمْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن منهم قسيسين وروق ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ولا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمان فمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ألم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبهم من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب ويقولون وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عياد الله وما هو من عياد الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 مصدق لما معكم لا تؤمنوا النبى ولا تنصون قال أقررتم وأخذتم على ذلك مسرى قالوا أقررنا قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذنبك فولاه إكم الفاسقون أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَصْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ قل أمنا بالله وما أُزِلَّ علينا وما أُزِلَّ على إبراهيم وإسмаيل وإسحاق وياقوب والأصبار وما أُوتِي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وَمَن يَبْتَغِيرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يهدي الله اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُم الْبَيِّنَاتُ أَوَلَا يَك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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَإِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ كفروا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم اسدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال بل بثمع تعامل فانظر إلى طعامك وشرامك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإنظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير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 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتمعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه طراب فأصابه وابل فتركه صلى لا يقدرون على شيء مما كسبه الله لا يهدي القوم الكافرين که یک دینونه من زمان من والله لا يهدي القوم الكافر ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة نصابها وابل فآتت أكلها ضيفين فإن لم يصبها وابل فطلوا الله بما تعملون بصير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 للفقرة الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم مسمأهم لا يسألون الناس الحافر وما توفق من وما توفق من خير فإن الله مهي علم الذين ينفقون أموالهم من والنهار سرّا وعلى نيت فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءهم عيذة من ربه فانتهى فلهما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولاك أصحاب النار هم فيها خالد يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون شاید اهمیت ذالک بیان همیه تا ذالک بیان هم قالو مثل ریبان. ماشته مالی بگو يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذلوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلכם رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذم عسرة فنظيرت إلى ما يسره تصدقوا خير لكم إنكم تعلمون والتقوا وما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بل نقول لك مم ام نه میکروفون وانی من عادت بکم و تصدا بیس کموت بلند بونه اونگره مرکز من بازار ها عمره يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يعب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل للذي عليه الحق وليتق الله ربهم ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق ضعيفا فَإِنْ كان الذي عليه حَقًّا فَسَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَالْيَمِينُ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَذْكُرَى الأخرى ولا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صغيرا أو كبيرا إلى أجله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 وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذيءت من كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فريها مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذيءت من أمانتهم واليق أمانته الله ربهم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عالم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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا من الله وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إنسينا نسينا أو أخطعنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقتلنا به وعفو عنا وغفل لنا وارحمنا ورحمنا أمولانا فصرنا على القوم الكافرين. ديرنا متى زبون ذو ذقين؟ ساق مثلا ذقين. شار نت نشأ كتبه كتوبي نوان هي كتوبي هي زي هاي جاگا زمان ذي زمان ذو تمشي من الشيطان. بسم الله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 ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لمن تغني عنهم أبوالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقودوا النار فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد الإقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم إنما وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقاتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد من من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده مثل المآب قل أو نبعكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم, للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورزوان من الله والله مصير من العباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصابرين والقانتين وال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وعول العلم طائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام فإن أعطينا أن تقول إن الدين عند الله الإسلام كيف ما شارك؟ إن دین نه پورا پنگوشن هانچو وانه که این نه دی نه یه نمیشه فکر من گونگی کی إِنَّ الدِّينَ عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بغي بينهم ومن يكفر بِآيَاتِ الله فَإِنَّ الله سنيع الحساب فإن حاجك فقل أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ ومن اتبع وقل للذين أوتوا الْكِتَابَ والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلغ والله مصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يعمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصر ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تبسل النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمع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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء مغير حساب لا يتخذ المؤمن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء أمان دون المؤمن وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير والآن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد باشاكي قوت مبتزورنا جاناك كل خيشون بكل برايكار كابتا مزور جاناك ਵੇ ਇਮੇਜ ਹਮ ਕਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਗਰਮ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله وفور رحيم قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العالم ذرية بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قالت رَبِّ قَالَت رَبِّ قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجم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 فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا كلمة من الله وسيد وحصرا ونبيا من الصالح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 ذلك من أنباء الغب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ ينقون أقلامهم أيهم يكخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات من حسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء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 إلا لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعوا إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا سرعة مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بيدكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر وأما الذين آمنوا ومن الصالحات فيوفيهم وجورهم والله لا يحب الظالمين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 والقصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له والعزيز الحكم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا, تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قائلا تتو والوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لم تجادلون في ابراهيم وما اوذرت التوراة والانجيل إلا من بعده افلا تعقلون ها انتم هؤلاء حاجزتم ها انتم هؤلاء في ما لكم به علم فلما تجادلون في ما ليس لكم ما ليس لكم به علم والله يعلم وعند لا العلم كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حريفا مسلمة وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمن ودى الطائفة من أهل الكتاب لن يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله و...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 ومن أهل الكتاب من إن تعمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تعمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلا من أوفى بعدهم بلا من أوفى بعهده والتقى فإن الله يحب المتقن إن الذين يشترون بعهد الله وإيمالهم ثمنا قليلا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 وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسق أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل وما أنزل على إبراهيم وإسحاق قل أمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وياقوب والأسباط وما أوتي موسى, وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوم كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدوا قاما ظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة, وال... والملائكة والناس يجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون إلا اِلَّذِينَ تَابُوا من بَعْدِ ذلك وَأَصْلَحُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِن أَحَدِهِم مِّلْلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِالْأَافِتَدَةِ وَلَا بِالْأَفْتَدَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم الناصرين.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 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ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 وَالْيَأْءُ أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَتَصْدُونَ عَلَى سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَتَبْغُونَهَا عِوَجَ وَأَنْتُمْ شُهَدَاءٌ وَمَالَ اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ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 وَمَا الله يُرِيدُ ٱظْلَمًا لِّلْعَٰلَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المنكر وَتُؤْمِنُونَ بالله وَلَوْ آمن أَهْلُ الكتاب لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُم إلا أذى وَأَيُّ قَاتِلُوكُمْ يُوَلُّونَكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَنَمَثُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنْ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ من الناس بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ بأنهم بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا جُنَاحٌ قربت عليهم الذلة وإنما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بهذه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 وما يفعلوا من خير يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم مالهم ولا ولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثلي مثل ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كمثلي حين فيها صر أصحابت حرث قومها ولم أنفسهم فأهلت فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا مطفانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا معلتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم هأنتم ها أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتأمرون بالكتاب كله هأنتم ها أولئك يحبونهم ولا يحبونكم وتأمرون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عذو عليكم الأنامل من الغيب والموت بغيركم إن الله عليم بذات السور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد أعفى الله عنهم إن الله غفور حليم ولقد عفا عن عنهم إن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 نَا مُقَادًا لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ منكم أن أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وعلى الله وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ بَلَىٰ إِنْ من فورهم هذا يمتدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مصومين وما جعله الله إلا بشرا وما جعله الله إلا بشرا لكم لتفهم إن قلوبكم به ومن نصر إلا من عهد الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فإن قلبه خائبين ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض يأوفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرباء ضعافا وضعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيوا الله والرسول فإن وأطيوا الله وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا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 وَلَئِن كَجَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَلَئِن كَجَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ خَالِدِينَ فِيهَا ذرات و مغفرة من ربهم وجنات تجري من خالدين فيها نا نا نا آیت سار اولاکی جزا او مغفرت مهن رمی مجنداد و جمجد نعزار و فالد نفی ها قذلک نزل محسنین؟ نا وا, وا. نفیر نفیر. و قذلک نزل محسن؟ نا نا نیعا گی و نعم آجرال حملید آه آه ای شنیست؟ آه اتر موفی دو بی نعم آجرال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت لنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين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 سريمنا زين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَتَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَؤَنُّبُنَّ قَلَبَتُم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن الله اللَّهَ شَيْئًا سيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس آم تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا إلا فلن أن تغفر شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي, وسيجزي الله الشاكرين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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتن قلب خاسر بل اللهم ولكم هو خير الناصرين سننقف قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانة وسنقف قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانة ومؤواهم النار ولا باسم الثو الظالمين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 إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم فاثبكم غمًا بغملك إلا تحزن على ما فاتكم ولا تفرح بما آتاكم والله لا يحب إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخركم فاثبكم غمًا بغملك إلا تحزن على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثمّ آذن عليكم من بعد الغم أملاً وعسى يغش طائفة منكم وطائفة قد أهمّتهم وطائفة قد أهمّتهم أنفسهم يظنون بالله وراء الحق وان الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّنَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا الله عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيو يمت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله يوم تموت من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن موتتم وقتلتم ليل الله تحشرن فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلاً غليظ القلب لا من حولك فعف عنهم واستغفر لهم له وشاوِلهم في الأمر فإذا عزمت فتوقنال فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلغارب لكم وإن يخذلكم فما ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نسركم الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيَزْكِيْهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٍ أَو لَمَّا صَبَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ صَبَطُوا مِثْلِهَا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 قالوا يكتوم في سورة ماية شارذ هنا نياتك الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا ما قتلوا قل فدر وعن أنفسكم الماتين كنتم صادقين ولا ماشي <تصفيق> <تصفيق> الذين قالوا لإخوانهم الذين قالوا وقعدوا لا ما قتلوا قل فذروا عن انفسكم الموتین کونتو مصادقین مالی تمنون دوت مطلب آیتی وليسلو بشهيد زندق وزهنتو اشر الذين قالون اخوانهم وقعدون واتاعون ما قتلوا قل فادرع قل عن أنفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن <تصفح> الذين انقتلوا في سبيل الله اموات بل أحياءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما أتهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم من خلفهم الله خوف عليهم الله خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المحسنين وأن الله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 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتوا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتوا قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذن عذاب الحريق است وغفله ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد أتم كتاب الله في رونت زرتي ذلك. يبلي الذين قالوا لإخوان <مكتبلي physical FootProfilo> الذين <welcheikka> قالوا إن الله عهد إلينا.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 <تصفيق> فإن كذبك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجع فكل نفس ذائقة الموت وإنما توفن اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا إلا متاع الغرور لا توبلون في انفسكم واموال لا في في نس لا توبلون في ام لا في, أموالكم في أموالكم من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خض الله ميثاقا الذي نوت الكتاب لت وإذا خذ الله ميثاق الذين نوت الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنًا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازوا من العذاب لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن أتوا الواو تشديد بيني بارسالهم بيتو چی بیت، سر لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا و يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن هم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير و لله والأرض والله على كل شيء إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ إِنَّ في... إن في إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لآيات الليلى الألباب الذين يفكرون الله القيامة وقعوده وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطن سبحانك فقينا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت ومال الغالمين من آثار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا برب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 يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون <تصفيق>